مصطفى مصطفى منبع بعوه للصفى سيد الأمبية مشعل في الوفاء كان فيه عطفه لليتامى دفا حن قلبي له فضشوقا إليه ليس أج سوى شربة